بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسحور في رقم منشوف والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لا ما له من دافع يَوْمَ يوم تمور السماء مورا 112. وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين 114. الذين هم في خوض يلعبون 115. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بِهَاتَ كَذَّبُونَ هذا هَذَا أَمْ أنْ أنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا ثَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّ مَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 111. إن المتقين في جنات ونعيم بِمَا فاتهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 113. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على مصفوفة وَذَرَجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعَيْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مُرِ إِنْ بِمَا كَتَبَ رَبِّي وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَلَ لَغُمٍ فِيهَا وَلَا تَأْفِي وَيَطُوبُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَكْنُ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 112. إنه هو البر الرحيم 113. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 114. أم يقولون شاعر نتربص به غيب المنون 115. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. 112. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 113. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 114. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 112. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوكنون 113. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون 114. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين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 117. سبحان الله عما يشركون 118. وإن يروا كسفا من السماء ساقصا يقولوا سحاب مركوم 119. فذرهم حتى يلاقوا الذي فيه يصعفون. 111. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون 112. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون 113. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم